خابرين القاص لو ما صرحوا قصدهم نشر الرذيل بيننا له قبل كل شيء صدروا له نخسر لاجلهم شي ماتنا له نقبل كل كذب روجه له نترك لاجلهم عاداتنا ليتهم بحقوقهم ما بشر له نترك لاجلهم عاداتنا ليتهم بحقوقهم ما بشر ما دمنا ما بعنا ما نطول عسى هم ما رضوا ما لنا الا سلامنا